وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه مؤحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين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 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبْ وَأُوَحِيَنَا إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وجاء على قميصه بدمن كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان والله المستعان والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلأه دل وهو قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون.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 ولما بلغ أشدته آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شوفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وأعتدت لهن متكأو وأتت كل واحدة منهن سكينو وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشل الله وقلنا حاش هذا بشرا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 ما يدعونني إليه وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسون إنه حتى حين ودخل معه السجن فتاني قال أحدهم إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبأنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا أنبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم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 قالوا أضغاس أحلام قالوا أضغاس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 فَمَا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتُلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فَرَمَتْ جَهَزَهُمْ بِجِهَازِهِم جَارِ السِّقَايَةِ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَاذَا تَفْقِدُونَ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء ابي حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله قالوا تالله لقد عليمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كننا سارقين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 فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانون والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانا ان نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا الظالمون فلم ما استيأسوا منه خلصوا نجياً قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم قال كبيرهم ألم تعلموا من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف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 وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَّاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ قال إن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 إنه لا يئس من الروح إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قاروا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إن من يتقي ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد لَقَدْ الله علينا وَإِنْ كُنْتُمْ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 لأجد ريح يوسف لو لا أجدري أيوسف لولا أن تفندون قالوا تَاللّه إنك رفي ظللك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقل لكم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 وقد أَحْسَنَ بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزع الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن بيني وبين اخوتي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 أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصوا بمؤمنين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 حتى إذا استيأس الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصدقاً الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون